وَأَنَّ ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وَأَنَّ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا